وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَى كَلَّا إِنَّهَا تَنْكِرَةَ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَةَ فِي صُحْفٍ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 ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ان خضبنا الماء صبّا ثم شققنا الارض شقّا فانبتنا فيها حبّا وعنبًا وقبّا والزيتون ونخلًا و하다 والبَر وَفاكِهَةً وَأَبًا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ بكل مرء منهم يوم إذن شأنه غني، وجوهه يوم إذن مصفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوهه يوم إذن عليها غبرة ترهقها قترة وَلَمْهُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ